إِنَّا <تصفيق> أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَبْرِ وما جيلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها سلام <تصفيق> النين